جد مارا مني فارط أ ي سابق متمهل المتمهل هو الذي يصل أ و يفعل أ و يمشي ب ت ؤ د ة أ و يعمل عمله ب ت ؤ د ة بتؤدة ك أ ن ه ليس وراءه شيء فهو في ح ا ل ة إ ر خ ا ء القطا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 فوليت عنها وهي تكبو لعقره قوله فوليت ه ع ن اي و ه تكبو لعقره أي أ ن ا وصلت إ ل ى الحوض إ ل ى ا ل م ا ء قبل القضاء وانتهيت من الشرب و فوليت عنها أ ي عن القضاء وهي تصل بعدي فوليت عنها بعدما وصلت وشربت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 وهي تكبو والحالو انها تكبو عند إ د ب ا ر ي عنها تكبو والكبو في ل غ ة العرب هو ا ل سقوط على الوجه والبطن وهكذا على وجهه وطنها ب أ م ا م ه ا وهي تكبو أ ي ت س ق ط ل ع ق ر ه أ ي ل ع ق ر الحوض والعقر والعقر بضمه وسكون للعين هو موقف الساقي من الحوض الحوض يكون هناك مواقف تحته او حوله هذا يسمونه العقر في لغه العرب المكان الذي يقف عليه من ي أ خ ذ الماء حتى على ا ل ب ئ ر حتى على البئر موقف الساقي المحل الذي يقف فيه ليخرج الماء و ي أ خ ذ الماء هذا يسمى عقرا وعقرا في ل غ ة العرب أ ي وهي تكبو لعقره ق ط لعقر الحوض أ و البنهل الذي شرب منه و أ ع ر ض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 ل أ ن المباشره من ا ل ب ش ر ة أ ي ا ل أ ص ل في هذا أ ن بب... تلتصق ب ش ر ة ب ب ش ر ة م ب ا ش ر ة فيقال مباشره هو الالتصاق والاتصال يباشره أ ي ا ل ع ق ر منها من القطع ذقون وحوصل ذقون جمع ذقن والذقن ما تحت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 فهذه ا ل ه و ص ل ة في عنق الطيور أو في هذه في هذا الطير في هذه الطيور في في الطير هذا هذه تباشر أ ر ض العقر من هذا الحوض ل أ ن ه ا تعبت وصله هي قد تعبت جدا فسقطت على ا ل ح و ص ل ة وعلى الذقن أ ي على ذقونها لتعبها نعم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 هو تقدم في قوله عقره في عقره الهاو في العقر هنا ما مرجعه ما مرجع العقر الحوض الغدير الحوض الحوض المنهل لكن هل تقدم, للذكر؟ هل تقدم للحوض ذ ك ر هل ل ل تقدم أ و المنهل ذكر في اللفظ ها؟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 و ترك ذكر الحوضي ل أ ن ه إ ذ ا قال ع ق ر و ف ي ع ل م أ ن ه ل ل ح و ض ي هذا و ج ه ه عندو ه هو كثير في كلام العرب ي أ ت ي في كلامهم ا ل ف ص ي ح وهذا ع ن د ه م ي د خ ل في ع م و مل ا اختصار البلاغي فما ت ق د م ت ل ك ر لكنه ذكر ه أ ع ا د ا ل ض م ي ر إ ل ي ه وهذا ذكره ابن مالك في تسهيل الفوائد و ت ك م ي ل المقاصد و أ ش ا ر إ ل ي ه شيخ مشايخنا المختار بن ب و ن ا رحمه الله في قطر شنقيط في كتابه المسمى الجامع بين التسهيل والخلاصه المانع من الحشو و ا ل خ ص ا ص ة فقال رحمه الله و ا س ت غ ن و عن مفسر الضمير بالجزء والكل وبالنظير وما ا وبالنظير ل ل ك و له صاحب مثل ما ل ز م منه وبالحضور وهكذا الذي علم الذي ل ع من م المقام ا ل ذ ي علم من ا ل م ق ا م ل ه أ مثلا ة م ث ل كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب مع انو ما تقدم ذكر الشمس ا للضمير المستتل في توارت فهذا مما علم وهنا ل ذ ي م ع ن ا مما لزم ل أ ن العقره يلزم من الحوض ك أ ن وغاها حجرتيه وحوله ك أ ن وغاها وغاها أ ي أ ص و ا ت ه ا ح ج ر ت ه جانبيه ويقصد به الجوانب وان ثناه, وإن ثناه فيقصد بالجوانب و ا ل ح ج ر ة ا ل س ا ح ة في ا ل أ ص ل المكان ل البراح ف ا ا ء ا ل ف ا ر ق يقل ح ج ر ة أ و س ا ح ة كما قال مروء القيس فدع عنك نهبا صيه في حجراتها وهات حديثا ما حديث الرواحل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 أ ض ا م ي م صفر القبائل وقول س ف ر هذا اسم جمع مفرده سافر كصحب اسم جمع لصاحب وركب اسم جمع لراكب فمعناه الجماع س ف ر هذا ولذلك أ ض ا ف ه ا ل ل ق ب ا ئ ل نزل جمع نازل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 من أ جاؤوا من اباكن شتى ونزلوا في هذا المكان فلذلك تسمع لهم أ ص و ا ت ا وهكذا نعم كما ضم أ ذ و ا د ا ل أ ص ا ر ي م من هلوا ك م اي ضم أذواد أ ا ا ل ص ر ن من هلوا أي كما توافينا وتتاممنا حول هذا الحوض مثل ضم وجمعتهم هذا المكان, جمعهم هذا المكان مثل جمع المنهل المنهل ل أ ذ و ا د ا ل أ ص ا ر ي م المنهل محل الشرب أ و العين ا ل ب ي ر وما اشبه ذلك محل الشرب يقال له منهل كما ضم المنهل, أذ... المنهل اذواد ا ل أ ص ا ر ي م و ا ل أ ذ و ا د جمع ذود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 فغب غشاشا فعب انتك عيش فعبت فَعَبَّت غشاشا أ ي شربت الماء دون مص أو ش ر ب تنفس وخاذ يكون للطيور تضع منقارها أ و مناقيرها في الماء م ب ا ش ر ة هكذا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 قليلا وعلى ع ج ل ة نعم مع الصبح ركب من أ ح ا ظ ه مجفل, مجفل. فعبت غشاشا ايوه فعبت غشاشا ثم مرت ك أ ن ه ا ثم مرت كانها مع الصبح مع صهيما ركب, ركب من أ ح ا ظ ه مجفل ثم مرت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 أ و الركب كما تقدم اسم جمع لراكب ك أ ن هذه الطيور ج م ا ع ة ركب مسافر أ و س ف ر من أ ح ا ظ ة أ ي أ ح ا ظ ة اسم ق ب ي ل ة اذن فقول من أ ح ا ظ ة نعه ل ر ك ب فهو شبه ج م ل ة نعه ل ر ك ب من أحاضة أحاضة اسم ق ب ي ل ة من اليمن او من الازد احاظه علم علم ل ق ب ي ل ة من اليمن او من الازد من احاظه طب مجفل هذا نعت لركب اي مسرع في الهرب مجفل معناه مسرع في الهرب ولعل هذا الركب من احاظه م ع ر و ف ة ب ا ل س ر ع ة و ا ل ع ج ل ة والذهب فشبه هذه الطيور بعد شربها السريع بهذا الرب السريع أ ي ض ا في الهرب نعم و آ ل ف وجه ا ل أ ر ض عند افتراشها ب أ ه د أ ة ب ه سناسن قحله وآلف و ل و آ ل ف وجه ا ل أ ر ض عند افتراشها معنى الف أ ي استانسوا استأنس و أ ع ه د و ا بوجه ا ل أ ر ض يقال أ ل ف الشيء يالفه أ ل ف ه و أ ل ف ا أ ي اعتاده وتمرس به و ا س ت أ ن س به هذا معنى أ ل ف ه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 عند افتراشها باهدا باهدا ا ل ا ه د أ هنا معناه الثابت الشديد هذا المراد باهدا وهو وصف ممنوع من الصرف للوصفيه ووزن الفعل و أ ص ل ه بمنكب اهدا أ ي ثابت قوي ا ذ ن فمنكبه هو الذي يباشر الارض ليس هناك فراش إ ذ ن ف أ ه د ا مملوء من الصفر ولذلك قال ب أ ه د ا لملئه من الصفر ت ن ئ ي ه أ و تنبيه سناسل قحل تنبيه أ ي ترفعه من نبا ي ن ب و إ ذ ا ارتفع ف إ ذ ا قلت انباه ينبيه رفعه فالهمزه للتعديه تنبيه سناسن قحل سناسن جمع سنسنه والسنسنه هي مغارز أ و مغرز فقار الظهر مغرز فقار الظهر اذا فسناسم مغارز فقار الظهر فقار ظهره لو وضع ظهر ا ل أ ر ض كذا ليس هناك إ ل ا العظام فهذه العظام في ظهره فقار ظ ه ر ترفع ترفع منكبه قليلا عن ا ل أ ر ض إ ذ ا ارتمح على ظهره هكذا كيف من الضعف الشديد الوضع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 كعاب دحاها لاعب فهي مثل واعدل منحوظا أ ع د ل أ ي أ ت و س د أ ج ع ل ه و س ا د ة ومنحوظا هذا وصف لموصوف محذوف أ ي ذراعا منحوظا ومنحوظا أ ي منقوصا منقوصا يقال نحظ نحظه أ ي نقص منه م ن ح و ض ا أي ناقص اللحم ذراع ناقص اللحم أ ت و س ل ذراعا منقوصا في لحمه م ن ح و ض ا أ ي منقوصا فهذا من إ ق ا م ة ا ل ص ف ة مقام الموصوف ما قال أ ع د ل ذراعا م ن ح و ض ا بل قال أ ع د ل م ن ح و ض ا م ب ا ش ر ة وهذا كثير عندهم في كلام العرب أ ن ه م يحذفون ا ل م ن ع و ت ة إ ذ ا كان معلوما كما قال ابن مالك وما من المنعوت و ا ل ن ع ة عقل يجوز حذفه وفي النعت ة يقل ل فحذف ا م ن ع و ة هنا وهو ذراع وأعدل منحوضا وهو وأعدل أ يقل ذراعا ا ن ص ا ل المعلم ح م منحوضا هذا المعنى كأن فصوصه هذه هذا لمنحوضا كأن صفة منحوظا هذا وصفه ك أ ن فصوصه إ ذ ا ر أ ي ت هذا الذراع كان فصوصه أ هذا الذراء كأن ف لكن هو هذه على أ ن ه اثنان لكن لما قال منحوظا فالضمير يعود لمنحوظه مذكر ك أ ن فصوصه الفصوص ج م فص والفص هنا هو ملتقى كل عظمين ملتقى كل عظمين ك أ ن فصوصه ماذا فيه كعاب دحاها لاعب لا. فهي مثل ك أ ن ه ا كعاب والكعاب جمع كعب والكعب هنا هو العظم العظم الذي كانوا يلعبون به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 منتصبه ك ذ ا يقال مثل ا بين يديه أ ي وقف معتدلا أ و وقف منتصبا فهذه, فهذه الكعاب م ن ت ص ب ة هي تشبه ذراعه أ و عظم ذراعه ف إ ن تبتئس بالشنفره أ م قسطل لما ا ت ب ط ت بالشنفره قبل أ ط و ل ف إ ن تغتبط ف إ ن ت ب ت ئ س بالشنفره ام ق ص ط ل لما ا غ ت ب ت ت به من قبل لما اغتبطت بالشنفره قبل, بالشنفر قبل اطول قوله ف إ ن ت ب ت ئ س بالشنفره ام ق ص ط ل لما ا غ ط ب ط ت بالشنفره من قبل قبل بدون من لما ا غ ط ب ط ت بالشنفره قبل أ ط و ل يريد من هذا أ و ل ا يقول ف إ ن تغتبط بالشنفره ام قسطلي أ ي إ ذ ا حزنت إ ذ ا حزنت وندمت أ م قسطل بالشنطره و أ م قسطل ك ن ي ة الحرب والقسطل في ل غ ة العرب الغبار ل أ ن ه م ث ا ر في الحرب ف ك ن ي ة كنية الحرب ب أ م قسطل ف إ ن تبتاس ب ا ل ش ن ف ر ة ا قصد لي أ ي إ ذ ا كانت الحروب تبتاس وتندم على فراق ا ل ش ن ف ر ة لما اغتبطت ب ا ل ش ن ف ر ة قبل أطول أي اطول غ ت ب ا ه ا م ح ب بالشنفرة قبل ت وافتخارها ه ا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 ف َ إ ِ ن ْ تبتئس ََْ ب ِ ا ل ش َّ ن ْ ف َ ر َ ام ء قصتلي َِ لما َ غ ْْ ت َََ لَمَ ب اغتبطت َْ اللام َُّ هذا ََ جواب ََُ قسم ٍَ محذوف ٍَ ج َ والقسم َ ب ُ مَحَذُوفٍ قَسَمٍ و ا َُْ المحذوف َْ تقدمت ََََّْ قبل ََْ إ ِ ن ْ قَبْلَ إِنْ في ِ أ َ و َ ل ِ البيت َِْْ واللام ََُّْ المودعه َُْ للقسم قبل ان والتقدير فوالله لئن تبتاس بالشنفراء مقصدلي لما ا غ ط ب ط ت بالشنفراء قبل أ ط و ل فوالله لئن ا ب ت أ س ت لئن ا ب ت أ س ت ها ي ش فوالله لئن ا ب ت أ س ت ب ا ل ش فاجتمع ر ء مقصدلي فالقسم هذا تقدم واللام اللام المواطئة للقسم فوالله لا هذا هي هذا هذا و ا الشرطية ء بعده إن ف ج الشرط ق س م و ا ل اجتمع الشرط والقسم ل أ ن ن ا قلنا فوالله لئن تقدم القسم ثم جاء بعده الشرط واذا إذا اجتمع الشرط القسم ش ر ط ا ل والشرط فالمتقدم منهما يثبت الجواب له و ا ل م ت أ خ ر يحذف جوابه والشرط هنا هو الذي ي ت أ خ ر إ ذ ن فيحذف جوابه والموجود من الجواب يكون للقسم المتقدم على حد قول ابن مالك في الالفيه لدى اجتماع شرط أ و قسم و ح د ي ث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أ خ ر ت فهو ملتزم وقوله لما اغتبطت ما هذه مصدريه تؤول بمصدر مع ما بعده تؤول م ص د ر وهذا المصدر مبتدا على حذف مضاف والتقدير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 لما اغتبطت ب ا ل ش غ ف ة قبل أ ط و ل هذا جواب الشرط نعم طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته ل أ ي ه ا حم أ و ل قوله طريد جنايات ب د أ بوصف آ خ ر لنفسه جاء بوصف آ خ ر فقال طريد جنايات أي أ ن ا طريد جنايات أ و هو طريد جنايات ويقصد نفسه طريد جنايات وطريد فعيل بمعنى مفعل أ ي مبعد جنايات مبعد جنايات أ ي مبعد مطرد أ و مطرود بسبب جنايات وفعيل بمعنى مفعل قليل في لسان العرب حتى قال ا ل ع ل ا م ة المرزوقي في شرح ديوان ا ل ح م ا س ة إ ن ه من الضوال التي تقت نص لقلته و أ ش ا ر إ ل ى هذا شيخنا ا ل ع ل ا م ة محمد ا ل أ م ي ن بمحمد المختار اليعقوبي الجكنيه الشنقيت رحمه الله في أ ض و ا ء البيان في إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن فعيل بمعنى مفعل حليل ونظيره تقول فلان النعيم البال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 وطريد جنايات إن تياسرن ا لحمه أ ي تقاسمن ا لحمه هذه الجنايات تبحث عنه وعبر بالجنايات عن أ ص ح ا ب ه ا تياسرن ا لحمه أ ي تقاسمن ا لحمه وهذا ماخوذ أ من قوله م يسر القوم الجزور ة أ ي اقتسموها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 ث ا ب ت ة أ و م س ت ق ر ة أ و استقرت ل أ ي ه ا فاللام حرف جرو أ ي ه ا أ ي اسم و ص و ل وها مضاف إ ل ي ه وقوله حمى هذه ج م ل ة ص ل ة الموصول معنى حمى قضي ة عقيرته ل أ ي ه ا حمى اي ل أ ي ه ا ق ض ي ة قضية هذه ا ل ع ق ي ر ة واللحم أ و ل أ و عندك أ و ل أ و ل ف أ و ل هذا ظرف مبني ن ل ل ض م ل أ ن ه قطع عن ا ل إ ض ا ف ة لفظا ل ا م ع ن ا فمثلها ذبن على الضم في محل نصب أ ي لحم هذا ا ل ش ن ف ر ه ثابت ل أ ي الجنايات يظفر أ و تظفر باللحم بلحم ا ل شنفر أ و ل ا ف ا ل أ و ل من هذه الجنايات اذا ف ر بلحمه ا ل يكون هذا اللحم له نعم تنام اذا ما نام يقضى عيونها, قوله تنام إذا ما نام يقضى عيونها. اي تنام الجنايات وعبر عن أ ص ح ا ب ه ا ب الجنايات نفسها و إ ل ا فالجنايات ما تنام على كل حال هذا من, من كلام العرب من طرائق التعبير للعرب في كلامها أ س ن د النوم إ ل ى الجنايات ويقصد أ ص ح ا ب ه ا فعبر عن اصحاب الجنايات تنام ت ن اذا م إ ما نام يقضى عيونها تنام الجنايات نام إذا ما تنام ا ل ش ن ف ر أ ي ض ا ا ل ش ن ف ر ينام هو ينام والجنايات تنام لكن الجنايات عند نومها هي يقضى و أ م ا الشنفره فهو نائب يغط, يغط غطيطا لكن هذه الجنايات لم ت ن م نوما كنوم الشنفره ولذلك قال تنام إ ذ ا ما نام يقضى أ ي تنام الجنايات ي ق ظ ا ي ق ظ ا وهذا لان الجنايات ي ش غ ل ه ا طلب الشنفر و إ ذ ا كان كذلك فلا ت س ت غ ل ق الجنايات في النوم كما قال بعضهم في مثل هذه ا ل ح ا ل ة ينام ب إ ح د ى مقلتيه ويتقي ب أ خ ر ى المنايا فهو يقظان هاجع فهو يقظان هاجع ل أ ن و ر ا ه شيء فالجنايات تطلب ا أو تطلب ا ل ش ن ف ر ة فلذلك النومها ليس ليس النوم ه ا ليس استغراق ل ن و م ا بخلاف ا ل ش ن ف ر ة ا ل ن ف س ي فهو يستغرق في النوم فهذا المراد تنام إ ذ ا ما نام يقضى عيونها نعم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 إ ذ ن فهذا مكروه ل ل ش ن ف ر ة إ ذ ن فهي أ ي الجنايات تتغلغل أي تتخلل تدخل ت ت خ ل ل بقوه ة ث ا ث ا سراعا تبحث تبحث عن الشنفرات لتوقع به مكروها نعم و إ ل ف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى الرشد و إ ل ف إ ي ش ر و إ ل ف هموم ايوه ق و ل ه ا والف هموم أ ي هو الف هموم أ و أ ن ا الف هموم والالف بكسر ا ل ه م ز ة وسكون اللام هو المؤلف ا ا ل أ ن ي س الصاحب ا ل أ ن ي س الذي يصخب ا ل إ ن س ا ن يقال له الف أ و يصخب غيره وبينهما أ ل ف ه يقال هذا الفه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 أ ي تلازم معاودته دائما ت أ ت ي إ ل ي ه ما تفارقه هذه ا ه م م ا تفارقه هذا معنى قوله、آه. هذا معنى قوله و إ ل ف هموم ما تزال تعوده والعود هو الرجوع إ ل ى الشيء بعد الذهاب عنه هذا بمعانيه هنا من معاني ل ع و د الرجوع الى الشيء هنا وللعود أ و لهذه ا ل م ا د ة معاني اخرى لكن هنا المعنى المراد الرجوع إ ل ي ه تعوده أ ي و ة عيادا ك ح م الربع عيادا هذا مفعول مطلق, مطلق لتعوده وهذا المفعول المطلق منصوب للتوكيد للتوكيد العام الذي هو يعوده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 هذا مرض يصيب ا ل إ ن س ا ن أ ع ا د الله إ ي ا ك م و أ ع ا د ن ا على شكر نعمه يصيب إ ذ ا أ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن يلازمه يوم وينقطع عنه يومان ثم يعود وهكذا هذا هم الربع يقول همو م هكذا دائما هو مع الهموم كهم الربع نعم أ و هي أثقل أو هي أ ث ق ل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 او زادوا ث م ا ن ي ة لولا رجاؤك قد قتلت اولادي والعياذ بالله لكن الشاهد قوله كانوا ثمانين او زادوا ث م ا ن ي ة ك أ ي كانوا ثمانين بل زادوا ث م ا ن ي ة اذا ل ف أ و بمعنى بل ف أ و هنا ل ل إ ض ر ا ب كما في بيت ا ل ش ن ف ر ا ء نعم ما فهمت الاحزان هي هي هي نتيجه الحزن يعني كما قلت لك سابقا عقد القلب على شيء ي ف ع ل ه من خير أ و شر فهو على هذا هنا هو هذا المراد بالهم ل وقد ياتي الهم لحزن كذا لحزن لكن هنا هو ما ذكرت لك ا ل آ ن اللفظه ا ل و ا ح د ة تكون له ع د ة معاني فالمقام المقام يعين المراد ر أ ي ت قد ياتي الهم بمعنى الحزن في محل آ خ ر أ م ا هنا هو هذا لن يريد أ ن يفعل هل و يريد ي أن ف ع هو ي ح س ن لان ما فعل بعد سيفعله لكن قد ت ك و ن ه م ا بما ع ن ل ح ز ن أ ي ض ا لكن هذا المراد هو أ و ل ما ي ف ه م م ن ه من اللاش من, من الهمي هنا هو عقد ا ل ق ل ب على شيء ي ر ي د أ ن ي ف ع ل ه من خ ي ر أ و ش ر نعم ق د و ل ا ر يقول ا ه م ي ط ل ق ع ل ه يممان ي ص ل م و ن يهدرون يهدرون لما س ي أ ت ي ما وقع بعد ويريدني ان افعله لكن ما تمكن من فعله فيتفكر فيه كيف أ ف ع ل ه أ ي ه اي جمع بينهما ف إ ذ ا جمع بينهما يفترقان و إ ذ ا افترقا قد يجتمعان لكن الغالب إ ذ ا اجتمعا افترقا نعم نعم إ ذ ا وردت أ ص د ر ت ه ا ثم إ ن ه ا إ ذ اذا قوله إ وردت أي إ ذ الهموم وردت ا أ ص د ر ت ه ا أ ي رددتها إ ذ ا جاءت الهموم يردها أ ي يريد ان يردها ل أ ن ه ا م ش ك ل ة سبحان الله هذا الانسان الضعيف نعم إ ذ ا وردت أ ص د ر ت ه ا ثم إ ي ش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 ت أ ت ي ه من جميع الجوانب هذا المراد من قوله ف ت أ ت ي من ت ح ي ط ومن علو تحيط بجميع الجوانب ما يستطيع التخلص منها نعم فاما تريني ك ا ب ن ة الرمل ضاحيا على ر ق ة أ ح ف ى ولا أ ت ن ع ل فإما الرمض كابنة تريني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 كابنه الرمل ابنه الرمل هي البقره الوحشيه هنا فاما تريني كابنه الرمل اي انا ا ل آ ن ما عندي شيء استف التراب والف وجه الارض فشبه نفسه بالبقره الوحشيه على اقل شيء فاما تريني كابنه الرمل ضاحيا هذا حال حال من ا ل ت ا ء في قول ف إ م ا ت ر ي من ا ل ي ا ء تريني حالكوني ض ا ح ي ا أ ي بارز ا ل ل ش م س هذا وصفن م أ و صاير و ح ا ل ة وصفن و حالت من حالتي ايضا ما ع ن د ه ك ن بيت يدخل في هذا ه معناه ك ا ب ن ة ا ل ر م ل ض ا ح ي ا أ ي بارز ا لشمسي ل ر أ نعم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 أ ح ف ا هذا الفعل المضارع ماضيه حفي يحفى إ ذ ا مشى بدون نعل أ ح ف ا أ ي أ م ش ي وما عنده نعل يريد ان يقول ما عندي ه نعل أ م ش ب د و نعل ن و أ ك د ذلك بقوله ولا أ ت ن ع ل أ ي لا أ ت خ ذ نعلا ما عندي هذا ماذا, ماذا بعد هذا قل ف إ ن ي لمولى الصبر أ ج ت ا ب بزه ف إ ن ي لمولى الصبر اجتاب بزه ف إ ن ي أ ي أ ن ا لمولى الصبر أ ي أ ن ا القيم على الصبر أ ن ا مولى الصبر أ ي القيم عليه هذا المراد بقول ي مولى الصبر ل أ ن ه صابر يقول أ ن ا أ ص ب ر على كل هذه ا ل أ ح و ا ل لا مولى الصبر أ ج ت ا ب بزه أ ي أ ل ب س سلاح الصبر فالبز هنا أ خ ت الرداء ويقصد به هنا السلاح لمجيء البز بمعنى السلاح وهو ا ل أ و ل ى هنا و إ ل ا فالبز يطلق على الثوب ويطلق على السلاح وهو المراد هنا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 على مثل قلب السمع والحسم أنعلو السمع على مثل قلب السمع هذا وصف له ايضا هذه شبه ا ل ج م ل ة وصف أ ي ض ا أ و خبر بعد خبر هو وصف من ج ه ة ا ل م ع ن ى لكن من ج ه ة ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ر ا ب ي ة ا ل ن ح و ي ة هذا نعت أ ي ض ا أ و خبر ل إ ن ه ف إ ن ي لمولى الصبر أ ج د ا ه قصه على مثل قلب السمع أ ي أ ن ا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 ولذلك يقولون ضربوا المثل به فقالوا أ س م ع من سمع أ ي فلان أ س م ع من سمع ل ش د ة سماع السمع هذا فيقول هذا, خ... هذا, هي هذا من أ و ص ا ف ي على مثل قلب السمع والحزم أ ن ع ل و ا اي احتذي ل ز م أ ح الحزم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 و أ غ ن ى أ ي و أ ح ص ل الغنى أ ح ي ا ن ا أ ي ض ا و إ ن م ا ينال الغنى ذو البعده أ و ا ل ب ع د ة المتبذل ثم يقول و إ ن م ا ينال الغنى اي يجد الشيء أ و الوجد أ و ا ل ث ر ا ء ذو البعده والبعده ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة من كان ذا م س ا ف ة ط و ي ل ة ا ل م ت ب د ل الذي يبتذل نفسه في السفر والمتاعب ويخرج يذهب يمنه ويسره هذا ا ل م ت ب د ل لابد ي ت ب د ل ل أ ن السفر كما هو معروف فيه يتعب فيه فيكون م ت ب د ل ا فيقول الذي ينال الغنى هو من يقطع المسافات ا ل ط و ي ل ة بحثا عن الغنى فيبتذل نفسه في طلب الغنى ا فهذا الذي يحصل الغنى ا ومعنى ذلك أنه ان ه الذي يجلس في بيته ثم ا يحصل الغنى ا هذا مراد نعم فلا جزع من خله متكشف فلا جزع من خله متكشف ثم يقول فلا جزع اي فلا انا جزع ف ج ز ء خ ب ر لمبتدا محذوف فلا أ ن ا جزع والجزع هو الطيش وعدم الثبات والخوض ما ش ب ه ذلك فلا أ ن انا جزع أي أ فلا جزع من خ ل ة من هنا ت ع ل ي ل ي ة أ و ا ل س ب ب ي ة إ ن ش ي ل اي لا, أجزع لا اكون جزعا بسبب خ ل ة بسبب فقر إ ذ ا افتقرت د كما تقدم من ذكر ا ل ف ق ر ة لا أ ك و ن جزعا فلا جزع من خ ل ة متكشف هذا خبر ثان ي فجزع خبر أ و ل والمبتلى م ع ظ و ظ وقوله متكشف هذا خبر ثان ي أ ي متكشف يقصد ب هنا الذي يظهر ح ا ل ة فقره للناس بالتعارض لهم وسؤالهم وما شبه ذلك يقول أ ن ا لا أ ت ك ش ف لا أ ت ك ش ف ل أ ن ي لا أ ج ز ع و أ ص ب ر فهو ي ع ب ن ا عن الصبر هنا وكما قال القائل استغن ما أ غ ن ى ك ربك بالغنى و إ ذ ا تصبك خصاصه فتحملي أ و فتجملي ف ك أ ن ا ل ش ف ر يريد أ ن يقول أ ن ا أ ت ج م ل ولا أ ت ك ش ف نعم ولا مرح تحت الغنى أ ت خ ي ل ك كذلك ولا مرح أ ي ولا أ ن انا مرح ولا أ مرح فمرح خبر ل م ت ر محظور والمرح هذا وصف وهو الفرح فرحا شديدا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 في أ ط ر ا ف تجد ح ر ك ة وكذا على كل هال ولا مرح أي و ل انا أ مرح تحت الغنى أ ي إ ذ ا وجدت الغنى لا أ ف ر ح فرحا شديدا لا أ ف ر ح فرحا شديدا يفرح لكن ما اشتد هكذا تحت الغنى أ ت خ ي ل أتخيل هنا أ ي أ ت ك ب ر لا أ ت ك ب ر مع الغنى بل أ ك و ن على وسط ولا تظهر ا ل آ ث ا ر ك ث ي ر ن ع ل ي نعم ا ش ب ع د ه ولا ت ز د ه ا ل أ ج ه ا ل و اين انا ا ت ز د ه ا ل أ ج ه اكون ل و ل ا أ ر ط سؤالا ب أ ع قابل ا أ ق ا و ي ل أ و ملو ان ملو ا ب ت و ا هكذا أ ن ملو ولا تزده ا ل أ ج ه ا ل حلمي ولا أ ر ى سؤولا ب أ ع ق ا ب ا ل أ ق ا و ي ل أ ن م ل و ا ولا تزده ا ل أ ج ه ا ل حلمي هذا من أ و ص ا ف ه ا ل ج ي د ة ان صح ل ك ن ه صحيح ش ا ل ل ه هؤلاء كانوا صادقين وكانوا واقعيين ما عندهم لف ودوران هذا الغالب عليه تزده الأجهال الغالب ولا لا فيقول حلمي أي تستخفوا ولا تستجهل ا ل أ ج ه ا ل و ل ا ت ت س ه ل ا ل أ ج ه ا ل و اي ل ل أ أ ج ه ا ا ل أ ج ه ا ل جمع جهل والجهل هنا يقصد به الجاهل فجمع جهل وهو وصف على وزن فعل جمع على أ ف ع ا ل وهذا الجمع النادر قال فيه ا ل إ م ا م المبرد إ ن ه شاذ قليل وهو كذلك لكن هؤلاء الشعراء هؤلاء فحول ا ل ع ر ب ي ة يحتج بكلامه و إ ل ى مثل هذا لو ورد في كلام كلامه ف إ ن ه لا يكون محل استحسان لا لكن هؤلاء أ ه ل ه اذا فالجهل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 أ ل ا لا ي ج ه ل أ ح د علينا فنجهل فوق جهل ا ل ج ا ه ل ي ن أ ي من استخف علينا وظلمنا وتعدى علينا نحن نقابله بالبثره ذ ا ي ق و لكن هذا القائم ل الشنفر يقول لو تعدى علي ه شخص و أ ر ا د أ ن يستفزني ف إ ن ه لا يستطيع انا ثابت على حلمي ورزانتي ولا تزدهل ا أ ج ه ا ل حلمي ولا أرى أ ي ض ارى كذلك ولا أ سؤولا وأرى هنا هذا ن ا ه أ ر ى بصريه مبني المجهول فالنائب فاعلي ضمير مستدل في و ج و ا تقديره انا وسؤولا هذا حال أ ي لا أ ر ى سؤولا كثير السؤال السؤول الكثير السؤال لا أرى سؤولا أرى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 ف ا ل ذ ل ي قال ولا ََ أ ُ ر َ س َ أ ُ و ل ً ا انمل ُ باعقاب ِ أ َِْ الاقاويل ْ أ الاعقاب جمع عقب والعقب مؤخر الشيء والاقاويل جمع اقوال والاقوال جمع قول والقول ما بذل به اللسان من لفظ صحيحا كان او غير صحيح فقال له قول إ ذ ن فلا أ ن ق ل ا ل أ ق و ا ل إ ل ى الناس ل ل إ ش ا ع ة أ و للافساد قصدا لذلك لا أ ف ع ل هذا نعم وصلى الله وسلم الله الله ولا أرى و ل ارى لا أ حال ك و د ي سؤولا ل أ ن ر أ ى هنا بصريه لا أ ر ى 先ほどのお話を聞いてみた